Ağabat, Adam ve Ali sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahım imniyasen k Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam. Ve Ali Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam. Subhanak Allahım ve bıhamdika, amildüsün, fâzlamtu فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فدو علي إنك أنت التواب وهذا الدعاء له أيضا السلام اللهم يا ربي يا حي يا قيوب يا بذيع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا لا إله إلا سبحانك إني كنتم الظالمين وهذا تعاوله أيضا اللهم إني أسألك أن تحي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله حتى تحي من الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم سلم ديننا ولا تسلب وقت نزع إيماننا ولا تسلد علينا من لا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد وهذا تعاو له أيضاً اللهم أجلنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار اللهم يا محول الحون والأحوال حال الى حال الى احسن الحال وهذا دعاء له الله بالهادي وعليك اعتمادي الله هو لي التوفيق وهوني عمر رفيق وهذا دعاء له ايضا يكن لي هولا الله وَلِكُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلِكُلِّ دَمٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلِكُلِّ مُصِيبَةٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِكُلِّ الشكر لِلَّهِ ولكل عجوبة سبحان الله ولكل طيق حصي الله ولكل قضاء وقدر تمكنت على الله ولكل طاعة وماصية لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا التعاء له أيضا اللهم فإنك تعلم سري وعلانيتي آنيتي فاطبل معذرتي فتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذلوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت عليه وردني بما قسمت